سماء تَزْيَانَ إِلَى كُلِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ زَيْدٌ Come on. ومن أظلم ممن كثم شهادة عنده من الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبته Play أولي الله المشرق والمورد يا في <تصفيق> قل لا اله الا الله من يشاء ذلك جعلنا وَإِن كَانَ لَكَ بِيراً from the moon.